قاشعة أبصارهم ترهقهم ذلّه وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني وَمَن يكذب بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّكَ يِدِمَتِينَ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ أَمْ دهم الغيب فهم يكتبون، فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذندا، ولا تكن كصاحب الحوت إذندا وهو مقضوم، لولا أن تدارك نعمة من ربه لن بذل العراء. وهو مذموم فجاء ربه فجعله من الصالحين وان يكاد الذين كفروا ليزلقونك بابصارهم لما سمعوا الذكر لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين الحان قت ما أدراك ما الحق